فارجع البحر هل ترى من فطور ثم ارجع البحر جرتين قلب اليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمقابيح وجعلناها هجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم ماذا بجنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهي القوم وهي تفور تكاد تميز من الغد كلما ألقي فينا فوق لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا أنا نذير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 مغفره اجل كبير واسروا قولكم اوجعوا به إنه عالم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو النصيحه الخبير هو الذي جعل لكم الارض لنا فامسوا في مناكرها وكلوا من رزقه وايضا أأمنتم من في السماء أن يخصب لكم الأرض فإذا يتمون أم أمنتم من في السماء أن يمسن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد تلذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْفَ وَخَوْمْ صَافَاتٍ وَيَخْبِرْ مَا يُنْسِقُهُنَّ إِلَّا الرَّحُمَّانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمُ إن الكافرون إلا في الظهور أمن هذا الذي يرضغكم إن أمسك نسقه بل في ونفور أفمن يمشي وجعل لكم السمع والأمصار والأبئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه ترشرون ويقولون متى هذا الواب إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنه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 قل هو الرحمن آمنا به آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ظلم نهي قل أرأيتم إن أصبح ما بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يشكرون ما انت بنعمه ربك بمنون وان لك لاجل غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضد عن سبيله وهو أعلم بالمفترين فلا تطع المكبهين وكو لو تدهن فيجنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشان من ناعي الخير اعتدل اثيم عطل بعد ذلك زمين أن كان زمان وبين إذا تطنى عليه آياتنا قال أتاقير الأولين سنزنوا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصاب الجن اذ اقسموا ليصلون مصلحين ولا يستثنون فطاب عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصلحت كالصريم فتنازوا مصبحين انجوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يدفن الْيَوْمَ اليوم عليهم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا نضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم اقل لكم لو ما تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فقغل بعضهم على بعض يتناورون قالوا يا والعذاب الآثرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربي جنة النعيم أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لكم كتاب فيه تجوزون ان لكم فيه لما تصلون ام لكم ايمان عليها بالغه الى يوم القيامه إن لكم لما تحكون خللا ايوب بذلك دعين ام لهم شركاء فليأتوا شركاء ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساترون يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه الأبصار هم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فبغي ومن يكذب هذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقضي لهم ان كيدي متين أم أسألهم ألغا فهم من موغا مسخلون أم عندهم ضيوفهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب يوتيج نادا ومكبون لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ العراق فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يتأل الذين كفرون يجلقونك بألصارهم لما سنعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو ذكر الله الرحمن الرحيم الحق من حاقة. وما أدواك من حق كذبت تموه لعاد من قارعة فما تموه فأولفه بالطامن وَأَمَّا عادوا فَأَظْلَلَهُ بِرِيحٍ صرصر عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَوَلَّى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ صارية لهم من فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ وجاء أفرعهم ومن قبله والمؤتفكات بالقاطية فعرضوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قررنا أحملناكم في الْجَارِيَةِ لِنَجَا فإذا نفق في الصور نفقوا واحدا وأمنت الأرض والجبال فدكتا بكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فإن يومئذ واهية والملك على ويحمل وَعْدَ ربك فَالْقَهْمُ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ إِذٍ تَرْهُونَ لَا تَصْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَ إِذٍ لَا تَقْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فنقول أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عاليه قطوف وادانية كلوا واشربوا مني أن بما اسلفتم في الأيام مما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدل ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هالك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم نجحي وصلوا ثم في سلسلة دروا سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم يامنا خميم ولا طعام إلا من المسرين لا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 رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأضدنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوثير فما إنكم من أخذنا عنه خالدين وإنه لتذكر كل المتكين وَمِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّ لَحَسْرَتَنَا عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَذَكِّرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَسْأَلُ عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارض. تعرض الملائكه والروح إليه في يوم كان بخجاره خمسين ألف سنة ففر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرى يوم تكون السماء كالمهر وتكون جبال كالعلم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوعدل نجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وطاحبته وأسير وطصيلته التي تؤوين ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك إِنَّهَا إنها لضى نزاعة من الشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان كل قهرها إذا مسه الشر جنوعا وإذا مسه الخير منوعا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 ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم خافضون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مذمومين فمن بتوع ذلك فاولئك والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يخافضون أولئك في جنات مكرمون فما من الذين كفروا قبلك مهقين عن يمين وعن الشمال عزين أي كل مرئ منهم من ينفل جنة العين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا نقادعون فبغضهم يغضب وينعم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى لقبي يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا عَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ لكم نذير مبين انا اعبدوا الله واتقوا واطمعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دوائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم وجعلوا اصابعا في اذانهم واستغشوا ثيابه واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعتهم ديارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء لكم مذرارا ويوجدكم بأنواه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمهارا ما لكم لا تردون لله وصارا وقف خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع وَجَعَلَ تباطا وجعل القبر في والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويسردكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سولا فجادا قال ننكر رب إنهم أعصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومجروا مكرا كبارا وقالوا لا تبعن آلهتكم ولا تبعن نوده ولا سواعا ولا يقوس ويعوس ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا مما بطيئاتهم اغرقوا فارسلوا نارا فلم يجدوا من دون الله انصارا وقال نوح الرب لا تذرع على الارض من الكافرين ديارا تضر عبادك ولا يضر إلا فجر كفر. رب الفل ولي وانذير ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا كفر. بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به وان نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا نتقل صاحبة وَلَا ولدا وَأَنَّهُ كان يقول سَفِيهُنَا على الله شططا وأن نظرنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجالا من الإنس يؤذون الرجال من الجن فزادوهم رمقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أبدا يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نطرد منها مقارد للسم فمن يستمع الآن يجد ذموشها فرصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أمن أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومن ذلك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 وَأَنَّ منا المسلمون ومنا القاشقون فمن أتلم فأولئك تحرر رشدا وأنا القاشقون فكانوا لجننا حطبا وعن لو استطعوا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنبتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر رب يسلكه عذاا صعبا وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لمدا قل إنما أدعو ربي ودا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 حتى إذا رأوا ما نعبون فتيعلمون من أضعف مصرا وقلوا عددا قل إن أدري أقريب ما ترادون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يغلر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول إِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رصدا لِيَعْلَمَ أَن قد إِلَى رسالات ربهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا شيء عددا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا جُزَّمًا مِنُقُمِ اللَّيْلَ إِلَى قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْا قُسْمٍ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا إِنَّا سَنَلْقِي عَلَيْكَ قَوْنًا سَكِيلًا إِنَّ نَاجِئَةَ الْلَيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطُؤًا وَأَقْوَى مُقِيلًا إِنَّا وإن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتشده وكيلا ودوني والمكذبين أولي النعمة ومح واصجر على ما يقولون واهبرهم هجرا جميلا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 إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فلعون رسولا فعطى فلعون رسول فأخذناه أخلا وبيلا فكيف تكتفون إن كفرتم يوما يجعلهم إلا نشيبا السماء منفطر به كان وعده مفحونا إن هي تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا إن هي تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا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 علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرروا ما تيسر منه فقرروا ما تيسر منه وأخير الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنه فسكوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أدرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وكيابك فطحر ورغبك فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فصبر فَإِذَا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير دومي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وغلل شهودا وَمَهَّدْتُ له تمهيدا ثم يطمع عن عزيز كما إنه كان بآياتنا عزيزا سأحقه صعودا إنه فكر وقدر فختر كيف قدر ثم ختر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أجدر واستكبر فقال إن هذا الا سحر نؤثر إن هذا إلا قول البشر سأفليه سقر وما أدراك سقر لا تبتي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا بلائجة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيحل الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إسمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يجل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو وما هو إِلَّا ذكرى للبشر كلا والقمر وليل إذ أدر والصبح إذا أسخر إنا لإحزى الكبر نذيرا البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتنصر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكتهم في سقر قالوا لم نكن من المطلين ولم نكن رضعين بستين وكنا نفوض مع الزائدين وكنا نكذب بيوم حتى اسا لم فما تنفع شفاء الشافعين فما لو ما التذكره نور ضي كانه قمر مستنفر فارت من قسوره بل نريد كل امرئ من ان يؤتاه قفر من الشر بَلْ لَا يَظُنُّونَ الْآخِرَةَ إِنَّهُ فما وَمَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحكم الانسان ان لم نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايام يوم القيامه فإذا ضرب البصر وفشف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا وذو الى ربك يومئذ المستقر منبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان نزل على نفسي بصيرة ولو علق معذرة لا تحرك بني لسانك لتعجل إني إن علي جمعه وقرآن فإذا فرغنا فاتبع قرآن ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجله وتدعون الاخره وجوب يومئذ نادره الى ربنا ناظرة ووجوب يومئذ باشره تظن ان يفعل بها فاخره كلا اذا بلغت التواقي وسيلها راق وظن أَنَّهُ الفراق ولتبت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن مساق فلا قدق وَلَا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطأ أَوْلَى لَكَ لك فأولى ثم أولى لَكَ لك يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكون طفة من مري يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعله زوجين الذكر الأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟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 اننا اعتدنا للكافرين سلاسل واولالا وتعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان لذوا كافورا عين يشرب بها عباد الله يجرو بها يفجرونها تدبيرا يوفون بالنجر ويخافون يوما كان شرقه مستقيرا ويطيرون الطعام على قربه مسكينا ويسلما وأسيرا إنما يدعلكم لوجب الله نام المصيرا نصاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فعطاهم الله شر ذلك اليوم ونقاه نظرة وسورا وجدا بما صبه جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ونازا حريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه وَأَكْوَابٍ, وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضه قد دعوها ويسخون فيها كأسا كان لزابوازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطلق عليهم أهدان مخددون إذا رأيتهم حسبتهم مؤذوا منصورا وإذا رأيت فم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم سياب سندس خطر وإستبرقوا وقلوا أساورا من فضة وسطاهم رَبُّهُمْ شرابا طهورا إِنَّ هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحب ربك ولا تطع منهم أو كفورا واذكر ربك بطه واصيلا ومن الليل فاسدد له وسبحوا ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العادله ويدعون وراء سقيلة نحن, نحن قلنا وجدنا أسرهم وإذا شئنا هددنا أن نفعل إن هذه كثرة فمن شاء اتفض إلى ربي سبيله وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما خكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعذ لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمسنات عرفا فالعاصفات عشفا والناشرات النشرا فالفارقات فرقا فالطيات ذكراء عذرا أو جذرا إنما تعدون لواقر فإذا النجوم طمست وإذا السماء كرجة وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقت من أيام من أدلت ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم فصل وين يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نسبعهم الآخرين كذلك نفعله المجرمين وين يومئذ للمكذبين ألم نفرقهم مما إنه فجعلناه في قرار النكين إلى قدر معدوم فقدرنا فرحم القادرون ويوم يومئي المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأبواتا وجعلنا فيها رأس يشال أسقيناكم ماء فراتا ويوم يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظل ولا نغي من النهاب إنها تغيي بشرى كالقصر كأنه جمالة صف ويهن يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يغزن لهم فيعتبرون ويهن يومئذ المكذبين هذا يوم قطل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكير جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويلوا يومئذ المكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وبواكه مما يشتهون كلوا واشربوا منه انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا خيل لهم ارتعوا لا يرتعون ويل يومئذ للمكذبين فبأني حديث بعده